الوجه الثاني يبدأ حالا البيت السابع فإن الحسام الهندواني إنما خشونته ما لم تفل المضاربه حاشية عند كلمة خشونته جاء فيضاء ويروى خشوبته بالخاء والباء من قولهم الخشيب السيف الذي بدأ طبه والخشيب ايضا السقيل وهو من الاضاض قاله الجوهري وفيها ايضا وروا الخار زنجي ما لم تنقل مضاربه اي اذا لم ينقل من مدوس الى مدوس بالصقل فاذا تعاورته المدارس ذهبت خشونته واستوى متنه وكذلك انا لا اصبر مجربا ما لم ابتدل نفسي فامتهنها انتهت الحاشية قاف معناه ان العزم مني والسعية وتكلف المشاق في طلب الارزاق انما يتأتى ما دمت شابا لم تهدني الايام ولم توث قوايا السنون فاما اذا استبدلت بالقوه ضعفا وبالشبيبه هرما وبالخشونه لينا فاني انبو نبو السيف الكهام البيت الثامن وقلقل نئي حاشيه كاف ودال نئي انتهت الحاشيه وقلقل نئي من خراسان جاء شها فقل اطمئني انظر الروض عازبه جأشها اي جأش العاذلة والعازب البعيد يقال ان الجأش القلباء وقيل بل هو الصدر مثل الجؤشوش واشتقاقها واحد ومنه قولهم هو رابط الجأش اي يربط جأشه فيمنعه أن يطير فكأنه قد ربطه ويكون الجأش مفعولا والآخر أن يكون في تأويل هو رابط جأشه فيكون الجأش فاعلا كأن قلبه يربطه عن الفرار وهذا نحو من قولهم طار قلبه فزع إلا أنه نقيضه صاب يقول احزنها بعدي إلى خراسان حاشية بعد إلى فيضاء ويجوز أن تكون من هنا بمعنى إلى وحروف الجر يقوم بعضها مقام بعض ويجوز أن تكون لابتداء الغاية أي ابتداء البعد عن خراسان امتهت الحاشية فقلت اسكني فإن الرود أنظره ما بعد ولم يكن قريبا فينال حاشية قال ابن المستوفى قالوا وعاب هذا على, أب على أبي تمام عبد الله بن طاهر فقال جعلني عازبا والعازب البعيد أي أدعي في كل وقت انتهت الحاشية البيت التاسع وركب كأطراف الأسنة عرّسوا على مثلها والليل تسطو غياهبه حاشية عند كلمة كأطراف ميم ولام كأمثال انتهت الحاشية قاف يجوز أن يكون شبه الركب بالأسنة مضاء ونفاذا ويجوز أن يكون شبههم بها نحافة وهزالة فأما قوله عرّصوا على مثلها فيجوز أن يكون أرادا جعلوا تعريسهم على ظهور إبل دقاق مهازيل لأخذ الصفر منها وتأثيره فيها ويجوز أن يكون أرادا نزلوا بمنزل سوء ومكان شائز ومكان شائز صعب فكأنهم على الأسنة قلقا ونبو جنب كقوله حاشية يريد كقول الأول كما جاء في ضاء وهذا البيت مما استشهد به أبو العلاء في شرحه على بيت أبي تمام انتهت الحاشية وللموت خير من حياة كأنها معرّص يعسوب برأس سنان البيت العاشر لأمر عليهم أن تتم صدوره وليس عليهم أن تتم عواقبه حاشيه قال الصولي نقل هذا المعنى نقل هذا المعنى من قول بعض العرب أنشده أبو محلم غلام وغى تقحمها فأبلى فخان بلاءه الزمن الخؤون وكان على الفتى الإقدام فيها وليس عليهما جنت المنون أخبار أبي تمام صفحة 53 انتهت الحاشية البيت الحادي عشر على كل رواد الملاطي تهدمت عريكته العلياء وانضم حالبه حاشية بعد كلمة رواد لام ودال وضاء وهأسين موار الملاط انتهت الحاشية عين رواد من قولهم راد يرود اذا ذهب وجاء والميلات راس الكتف وقيل هو العضد وان يكون الكتف وراسها اولى لانهم يقولون للعضدين ابن ميلاط وهم يصفون الإبل بمور الاضض بمور, بمور الاعباد من قولهم ما رامور اذا ذهب وجاء والعريكة السنام وانما سمي عريكة لانه يعرك باليد لينظر ما حاله في السمن والهزال ويجوز ان يكون قيل له وليس ويجوز ان يكون قيل له عريكة لانه يعرك بالركوب والحمل وقوله العلياء جاء بها كالمستعارة وليس هذا من مواضع العلياء المندودة ولكنه من مواضع العلياء في وزن الفعلاء لأنك لو قلت تهدم سنامه لقلت الأعلى والفعل أنثى الأفعل والحالب عرق يتصل بأسفل البطن يعني أنه قد ضمراء البيت الثاني عشر رعته الفيافي بعدما كان حقبة رعاها وماء الروض ينهل ساكبه الفيافي الاماكن الخالية والمعنى انه قطعت عليه القفار من الارض فهزل بعدما كان سمينا فكأنها رعته بعدما رعى نبتها البيت الثالث عشر فاضح الفلا قد جد في بري نحبه وكان زمانا قبل ذاك يلاعبه حاشية بعد كلمة نحبه د شخصه انتهت الحاشية الفلا جمع فلا وهي القفر من الارض واذا كان الجمع بينه وبين واحده هاء التأنيث جاز فيه التذكير والتأنيث مثل ارطأه وارطاء وسدره وسدر والبري من قولهم بريت العود والقلم واصل البر القطع ويقال براه الصفر كأنه اخذ من لحمه كما يأخذ من العود اذا بريا والنحض اللحم عين يقول جد الفلا في هذا المركوب لأن جددنا في السيرة وكان قبل ذلك كأنه يلاعبه ويحتمل أن يعني بالملاعبة أيام رعاه لأن اللعب راحة وأشر والجد لا راحة فيه البيت الرابع عشر فكم جذع وادي جب ذروة غارب وبالأمس كانت أتمكته مذانبه حاشية بعد كلمة كانت ضاء وكانت قديمة انتهت الحاشية جذع الوادي منعطفه وجب أي قطع قطعا باستئصال عين والذروة أعلى الشيء وقد يسمى السنام ذروة فيجوز أن يعني بقوله ذروة غارب أعلى الغارب وهو ما قدام السنام ويمكن أن يعني السنام الذي هو يل الغارب والذروة في هذا القول ليست من الغارب وهي في القول الآخر بعضه وأتمكته أسمنته وأطالتها والمذانب مسايل الماء في الأودية وهذا المعنى قد تكرر في الأبيات وبعضها شرح لبعض ونحو منه قول الشاعر ردت عوادية غيطان الفلا ونجت بمثل أيبالة من حائل العشر حاشيه يريد أنها ناقة قوية على الرحلة لا تبالي ما تلقى من أهوال الطريق ومصاعبه فإنها تنجو بأرجلها المشبهات حزمة من سيقان العشر الحائل اللون والعشر المشبهات شجر ضخم حسن المنظر انتهت الحاشية البيت الخامس عشر اليك جزعنا مغرب الشمس حاشية بعد الشمس كلما هبطنا ملا حاشية بعد ملا صلت عليك سباسبه الحاشية الاولى سين مغرب الملك وبها مشها رواية الاصل والحاشية الأخرى سين وصطنا فلا ميم ودال وضاء وصطنا ملن انتهت الحاشية أراد بمغرب الشمس الشام وجزعنا أصله من جزعة الوادية إذا قطعته إلى الجانب الآخر ومنه قيل جزع الوادي وهذا كثير في المصدر والاسم تقول جزعت جزعا وطحنت طحنا وذبحت ذبحا فيكون المصدر مفتوحا ويكسر الاسم من ذلك فتقول الجزع والذبح والطحن والملأ الأرض الواسعة وأصل الهبوط لانحضار وجرى الاستلاح على أن يقول نزلنا أرض كذا وهبطناها إذا حلوها وإن كانت مرتفعة وأصل ذلك أما الراكب ينزل عن ظهر دابته فيكون كالهابط البيت السادس عشر فلو أن سيرا رنه فاستطعنه لصاحبننا سوقا إليك مغاربه حاشية بعد كلمة سيرا ها سين ويروى فلو ان شرقا انتهت الحاشية عين قوله رمنه اعاده على السباسب وقد يجوز ان يعني برن المغارب ويكون قوله صاحبنا على مجرى قول الفرزق ولكن دياف في أبوه وأمه بحوران يعصرن الصليط أقاربه حاشية الدوان صفحة خمسين انتهت الحاشية ولو روي لصاحبنا لكان وجها إلا أنه أنس بالنون لقوله في أول البيت رنه واستطعنه البيت السابع عشر الى ملك لم يلق كالكل بأسه على ملك حاشية الا وللذل جانبه هأباء على ناكث انتهت الحاشية كالكل كالكل بأسه اي صدره استعاره للبأس واصله للحيوان البيت الثامن عشر إلى سالب الجبار بيضة ملكه وآمله غاد عليه فسالبه عين بيضة ملكه يحتمل وجهين أحدهما أن يعني بالبيضة معظم الشيء وأكرمه وحقيقته وهذا هو الوجه الجيد ومما استعمل في البيضة وكونها معظم الشيء وحقيقته قول الشماخ تواظم في بيضة الصيف بعدما جرت في عنان الشعر بين ال جرت في عنان الشعريين الأماعز حاشية الديوان صفحة أربع وأربعين انتهت الحاشية ويجوز أن يقدر كل واحد من المفعولين هنا سلبا ومسلوبا فيكون مرة على قولك سلبت الجبار بيضة ملكه والجبار هو المسلوب والبيضة هي السلب ومرة على أن يكون البيضة مقدرة على معنى المفعول الأول ويكون الجبار هو السلب البيت التاسع عشر وأي مرام عنه يعد نياطه حاشية هي رواية سين وميم دال وهأباء يبعد شأه مدى وهو رواية أبي مالك كما قال في فيضاء وقال الصلي أيضا ويروى أي مرام عنه يعدوه شأوه مدى ويظهر أن رواية الآمدي عدى مقصور عدى قال في شرحه عدى جاء به مقصورا ضرورة وهو ممدود نعة للمرام والعداء الخشن ومكان متعاد إذا لم يستقر فيه شيء لغلظه وخشونته يريد أي مرام عداء يصرف عن سبيله انتهت الحاشية عدا او تفل حاشية م وضاء او تكل انتهت الحاشية الناعجات اخاشبه واي مرام عنه يعدو نياطه عدا او تفل الناعجات اخاشبه يقع في بعض النسخ نياطه غدا وفي بعضها مدى والصواب ما اثبت وفسر فلا يعدل عنه الى غيره عين عدا من قولهم عداني عن الشيء اذا صرفني عنه ويستعملون النياط في معنى البعد واصل النياط من ناط الشيء بالشيء اذا علقه به وانما قالوا اذا ذكر الحزن او المهمها قطعت نياطه اي قطعت ما اتصل من ارضه والاخاشب جمع احشب وهو المكان الغليظ وربما قالوا هو الجبل والناعجات من الابل التي تسير النعجان وهو ضرب من السير ونياطه في البيت مرفوع بيعدو والمعنى انه استفهم فقال واي مرام مرام مستصعب جرت عادته بأن يعد ونياته السائرين عدانا عن قصد هذا الممدوح كما تقول أي خطب يمنع من السير منعني من السير إليك أي إني لا أعتاق عنك هذا كلام أبي العلاء في هذا البيت وقال المرزوقي أو أو تفل رفع معطوف على يعد والمعنى اي مطلب يصرف بعده عن هذا المندوح او تكسر وتثلم هضابه واوعاره الابل السراع دونه اي لا تستبعد المطالب في جنبه ولا تستوعر الطرق دونه والدليل على صحة هذا التفسير قوله البيت العشرون وقد قرب المرمى البعيد رجاؤه وسهلت الأرض العزاز كتائبه وإذا جمع بين البيتين فتلخيصهما أي مرام يعد ينياته عنه وقد قرب المرمى البعيد رجاؤه وكيف تفل الناعجات أخاشبه وقد سهلت الأرض العزاز كتائبه وأكثر ما رأيناه كان يروى أو تفلى بفتح اللام كأنه يريد إلا أن تفلى ويكون المعنى عنده أنه لا يقصره عنه بعد إلا أن تسقط الأخاشب إبله وتكسرها فيحال بينه وبينه وهذا بما رويناه وفسرناه ظاهر السقوط والفساد والعزاز الصلب من الأرض البيت الحادي والعشرون إذا أنت وجهت الركاب لقصده تبينت طعم الماء ذو أنت شاربه عين طي تستعمل ذو في معنى الذي وتلزمها الواو في الرفع والنصب والخفض وأنشد قولا لهذا المرئذ جاء ساعيا هلما فإن المشرفي الفرائض والمعنى أنك إذا سرت إلى هذا الملك تبينت اليمن والتيسير في مسيرك فكأنك من قبل الورد تجد طعم الماء الذي ترب وتعلم أنه نهاية في العذوبة يريد الماء الذي أن تشاربه من بعد البيت الثاني والعشرون جدير بأن يستحي الله باديا به ثم يستحي الندى ويراقبه قاف يعني أن الممدوح يبعثه على الكرم والصبر على الإنفاق في إقامة معالم الندى وإحيائها أمران أحدهم الحياء من الله في إقامة المعاذير عند ترك البذل والثاني الحياء من السخاء ومراقبة المروءة فرغبته في اكتساب رضى الله بالنبى وجهده في عمارة المرؤة وتحصيل الثناء من الناس يهزانه للبذل ويصبرانه على ما يلحق النفس فيه من التعب عين ويستحيي الثانية رفعها لمكان القافية ولأنه لا يمكن فيها غير ذلك ويستحي ولو جعلها في موضع نصب لكان قد أسكن الياء في موضع التحريك وذلك رديل والكوفيون يرون أن الناصب إذا لم يصحب الفعل فرفعه جائز ورفعه يستحي أوكل لرفع يراقبه لأن المرفوع يكون تابعا لمخله البيت الثالث والعشرون سمى للعلى من جانبيها كليهما سموع باب الماء جاشت غواربه حاشية سين البحر انتات الحاشية البيت الرابع والعشرون فنول حتى لم يجد من ينيله وحارب حتى لم يجد من يحاربه البيت الخامس والعشرون وذو يقضات مستمر مريرها إذا الخطب لاقاها بمحلة نوائبه حاشية بعد كلمة لاقاها دال لاقاه انتات الحاشية عين اصل المريرة القوة من قوى الحبل ويقال للحبل مريرة اذا كان دقيقا شديد الفتل وهو من امررته اذا احكمت فتله ثم قال للشيء اذا اتطرد وتتابع على حالة واحدة قد استمر على مريره البيت السادس والعشرون وأين بوجه الحزم حاشية دال بوجه الرأي انتهت الحاشية عنه وإنما مراء الأمور حاشية بعد كلمة مراء هأسين مرايا الأمور انتهت الحاشية المشكلات تجاربه. وأين بوجه الحزم عنه وإنما مراء الأمور المشكلات تجاربه البيت السابع والعشرون أرى الناس منهاج الندى بعدما عفت مهايعه المثلى ومحت لواحبه حاشية ترطيب هذا البيت في سين يأتي بعد التالي له انتهت الحاشية مهايع جمع مهيع وهو الطريق الواسع السابل بالناس وغيرهم كأنه أخذ من قولهم هاع يهيع إذا قاء يراد أنه يقيء الناس والمثل التي لها الفضل والطول وإنما أخذ من قولهم مثل الشيء إذا ظهر ثم قالوا هذا أمثل من هذا أي أظهر وأرفع فالمثل هو أنثى الأمثل ومحة من مح الثوب إذا خلق ولواحب جمه لاحب وهو الطريق الواضح والمنهاج الطريق الواضح وهو المنهج والنهج البيت الثامن والعشرون ففي كل نجد في البلاد وغائر حاشية د ففي كل شرق في البلاد ومغرب وروتها ظاء انتهت الحاشية مواهب ليست منه وهي مواهبه عين يعني غائر غورا وكأنه على حذف الموصوف تقديره وفي كل نجد ومكان غائر قاف يقول عرف الناس طريق الندى وعلمهم الجود فكان ما يتكلفونه منه ويقيمونه هو الفاعل له اذ كان هو السبب فيه والقدوة ويدل عليه البيت الذي قبله ارى الناس منهاجا ندى بعدما عفت اي ضرست حاشيه قال ابن المستوفى اخذ المعنى من قول ابي نواس وزاد عليه علم الناس الندى فندوا فكأن البخل لم يكن تات الحاشية البيت التاسع والعشرون لتحدث له الأيام شكر خناعة حاشية قال الصلي ويروى لتشكر له الأيام وقال ويروى شكر ضراعة انتهت الحاشية تطيب صب نجد به وجنائبه وشكر خناعة اي شكرا عن ذلة من قولهم خنع اذا ذل البيت الثلاثون فوالله حاشية هأسين فاقسم انتات الحاشية لو لم يلبس الدهر فعله حاشية د شكره بنتات الحاشية لا الماء القراح معايبه القراح الخالص الصافي ومعايب لا تهمز لان يائها اصليه يقول لم يلابس الظهر بعدله لا فسد كل صالح لو لم يلابس لو لم يلابس الدهر بعدله لا كل صالح البيت الحادي والخلاثون فيا أيها الساري اسر غير محاذر فيا أيها الساري اسر غير محاذر جنان ظلام أو ردا أنت هائبه يعني الجنان ما سطر من ظلمته ويقال جنان وجنون البيت الثاني والخلاثون فقد بث عبد الله خوف انتقامه على الليل حتى ما تدب عقاربه أي من كان لا يسري خوفا وفزعا فليسري فإن عبد الله منع الظهر من عواديه البيت الثالث والثلاثون يقولون إن الليث ليث خفية نواجذه مطرورة ومخالبه عين خفية اسم موضع تنسب إليه الأسبق غير مصروف والمطرورة المحددة والأجود أن يكون ليث خفية مرفوعا على خبر إنه ويكون على تقدير قولهم الرجل فلان أي الرجل الذي حقه أن يذكر ويوصف والمعنى الليث الذي يرهب فتتقى صولته ليث خفية فإن فإن نصب ليث خفية على البدل بعف المعنى لأن الغرب يصير أنه أخبر أخبر عن ليث خفية بأن نواجذه مطرورة ومخالبه وهذا معلوم لا يفتقر إلى الإخبار عنه وكل ليث في الأرض يوصف بمثل ذلك إلا أنه على ضعفه قد يحتمل أن يقال البيت الرابع والثلاثون ومن ليث كل ليث إلا من عصرة يعيش فواق ناقة وهو راهبه قاف يريد أن الناس إذا ذكروا الشدة والجلادة وقوة القلب والثبات في اللقاء نسبوها إلى الأسد الصلبة الأنياب المحددة المخالب وليس الليث النام الليثية إلا صاحب جناية على هذا الممدوح يعيش مقدار ما بين حلبتي ناقة على معرفته به وخوفه منه عين والروات مجمعون على إضافة ثواق إلى ناقة مع بيان الزحاف ولو رواه راو فواقا ناقة فنصب الفواق ونونه لجاز التقدير يعيش فواقا فواق ناقة فحذف فواقا الاول كما قال جل وعز وسل القرية واقام الاسم الثاني مقام الاول كما قال كأن خزا تحته وقزا أو فرشا محشوة إوزا أي ريش إوز حاشية قال ابن المستوفى في الرد على أب العلاء هذا تأويل بعيد واحتمال هذا الزحاف في أشعارهم الموجود في أوزانهم أولى من هذا القياس القياس قليل وجوده على أني قد رأيت في غير نسخة يعيش فواقي ناقة على تثنية فواق ورواية فواق مفردا مزاحفا أحسن منه مثنا ومنونا انتهت الحاشية البيت الخامس والثلاثون ويوم امام الملك ضحض وقفته ولو خرى فيه الدين لنزال كافه عين مكان ضحض اي يضحض عنه يقال ضحض اذا زل ويروى لن هالكافه حاشيه روايه م و ض و الحاشيه ولن هد كاثبه فإذا رويا هال فهو من هلط الطراب أهيله إذا دفعته بكثرة وكذلك هلط الدقيق ونحوه وكاثبه من قولك كتبت الشيء إذا جمعته ومنه قيل للرمل المجتمع كثيب أي كأنه قد جمع وإذا صحت الرواية على هذا اللفظ فالمعنى مراد به المبالغة وذلك أن الكثيب هو الذي جرت عادته بالانهيال فإذا انهال الكاثب فهو أعظم للشأن وأشد للخطب وهذا كما تقول لئن لبس فلان ثوبا لأخ... لأخرقنا اللابس فهذا أشد مبالغة من تخريق الملبوس واستعار الانهيال للكاخب وقوية الاستعارتها هنا لما كانت اللفظة مستعملة للكثيب ومن روى لنهد كاتبه جاز يكون من الناس وهي موضع يد الفارس بالرمح من ظهر الفرس من قول النابغة لهن عليهم عادة قد عرفنها اذا عرض الخطي فوق الكواثب حاشية الدوان صفحة 43 انتهت الحاشية وتستعمل الكاثبة في الانسان وهي الكتد او نحوه ولا يعرف الا بالهاء فاذا كانت اللفظة يراد بها ذلك فيجوز ان يكون حذف الهاء لمكان الاضافة لانهم يجرؤون على حذفها مع المضاف كما قالوا اله الرجل يريدون الهته وقام أولاها أي ولاتها قال الراجز قام أولاها فسقوها صرخدا وقال كثير ألاحك بالبرق اليماني وقد بدت من الهجر أشراط له وهو رائح حاشيا لما جيت في دوان كثير المطبوع بالجزائر انتهت الحاشية وأراد بالكاف أصل العنق ومعنى البيت أنك وقفت قدام الملك تذب عنه في ما ذله لو سقط فيه الدين لن دقت عنقه البيت السادس والثلاثون جلوت به وجه الخلافة والقنى قد اتسعت بين الضلوع مذاهبه البيت السابع والثلاثون شفيت صداه والصفيح من الطلع رواء نواحيه عذاب مشاربه عين الصفيح جمع صفيحة وهو السيف العريض والطلع جمع طليا وهي صفحة العنق وربما قيل في واحد الطلا طلاها البيت الثامن والثلاثون ليالي لم يقعد بسيفك ان يرى هو الموت الا ان عفوك غالبه حاشية جاء في ضاء قال الصلي ويروى يبيد العدى والعفو عندك غالبه انتهت الحاشية يقول لما قدرت عفوتا عفوك سيفك البيت التاسع والخلاثون فلو نطقت حرب لقالت محقة ألا هكذا فليكسب المجد كاسبه البيت الأربعون ليعلم أن الغر من آل مصعب غداة الوغى آل الوغى وأقاربه حاشية جاء في ضاء ويروى أسود الوغى أصهاره وأقاربه انتهت الحاشية البيت الحادي والأربعون كواكب مجد يعلم الليل أنه إذا نجمت حاشية سين إذا أنجحت انتهت الحاشية باءت بصغر حاشية قال الصولي ويروى باءت بذل وهو في هاء سين وروتها ضاء وقال الصولي أيضا ويروى باتت وهو تصحيف انتات الحاشية كواكبه البيت الثاني والأربعون ويا أيها الساعي ليد رك شأوه تزحزح قصيا اسوأ الظن كاذبه البيت الثالث والاربعون بحسبك من نيل المناقب حاشية د المراتب انتات الحاشية ان ترى عليما بان ليست تنال مناقبه يريد حسبك فزاد الباء وهي تزاد ما حسب في الابتداء ومنه قول الاول حاشية البيت في اللسان مابدة ضرر في ابيات للاشعر الرخبان الاسدي انتهت الحاشية بحسبك في القوم ان يعلموا بانك فهم غني مضر اي لك ضرة من المال والمناقب المكارم واحدها منقبة كانها اخذت من انها تمقب الصخرة من عظمها وتنقب قلب الحسود وقيل إنما سميت منقبها لأنها ينقب عنها أي تظهر وتكشف البيت الرابع والأربعون إذا ممرء ألقى بربعك رحله فقد طالبته بالنجاح مطالبه انتهى الشريط الحادي عشر البقية على الشريط الثاني عشر